أفَتُمَا على عَلَى مَا يَرَى؟ وَلَقَدْ رَأَهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِندَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى ما زاغ البصر وما طغى لقد رآ من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناه ومنات الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنسى تلك إذا قسمة ضيزى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 هو أعظم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة وإذ أنتم أجنات في بطون أمماتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعظم بمن اتقى أَذَا وَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّى وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَذَاقَ عَذَابَ عِنْدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى أَلَّا تَزِرْ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى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 وأنه أهلك عادن الأولى وثمود فَمَا فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوهم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلا بكت ثم هذا نذير هذا نذير من النذور الأولى أزفة الأزفة ليس لها من دون الله كافه أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون وأنتم سامدون فسجدوا لله وعبدوا. سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته. اللهم اكتب لي بها عندك أجرا وضع عني بها وزرا واجعلها لي عندك ذخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول في سجود القرآن بالليل سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته رواه الترمذي وأبو داودا وغيرهما وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله إني رأيت الليلة وأنا نائم كأني أصلي خلف شجرة فسجدت, فسجدت الشجرة لسجودي فسمعتها وهي تقول اللهم اكتب لي بها عندك أجرا وضع عني بها وزرا واجعلها لي عندك ذخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود قال الحسن قال ابن جريج قال لي جدك قال ابن عباس رضي الله عنهما فقرأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم سجدة ثم سجد فقال ابن عباس فسمعته وهو يقول مثل ما أخبره الرجل عن قول الشجرة رواه الترمذي وغيره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 واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحة وفي الختام نسأل الله تعالى أن ينفع بهذا الإصدار مع تحيات تسجيلات التقوى الإسلامية بدورة الكويت حوالي شارع المثنى تلفك اثنين ستة خمسة اثنين خمسة اثنين ستة, ستة سبعة خمسة سبعة خمسة ونذكركم بأن جميع الحقوق محفوظة والسلام عليكم